قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلعت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا يا أهل قوّةٍ استطع ما أهلها، فأبو أي يضيفهما، فأبو أي يضيفهما، فرجد فيها جد يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتقويل ما لم تستطع عليه صبرا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 111. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 112. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لولا منية من يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما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 ويسألونك عن ذي القرنين قلت أسلو عليكم منه ذكرا